اللهم قلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغناء ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو والغفران عما كان من الذنوب والعصيان بفضلك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا